بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وما يتعدى حدود الله فان قد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فإذا بلغن أجلهم فأمسكوهن بمعروف أو فاركوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من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 سنا من المحيض من نساءكم إن رتبة فعدهن ثلاثه أشهر ولا إلهم يحبهم وأولئك الأحمال أجلهن أئ ضأنهم له، وما يتق الله يجعل له من أمره يسرى، ذلك أم؟ وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ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 عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تَعَسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَذُ سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُضِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَالْيُنْفِقَ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا Sajátja, Sajátja, Sajátja, Sajátja, Sajátja, Sajátja, Sajátja, Sajátja, Sajátja, قرية عاتت عن أمر ربه ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذبا نكره فذا قد وذل أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا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 التي يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أول ما ت إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً.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 وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قد أحاط بكل شيء علما